يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فعسلوا فعسلوا جوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاقتهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أولى مستم نساء فلم تجدوا ما فتَيَمَمُ فتَيَمَمُ صعيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه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 قائمين لله شهداء بالقصّت ولا يجرم أنكم ولا يجرم أنكم شنان قوم على ألا تعديلو إعدلوه وأقرب للتقوى هو أقرب للتقوى والتقوى الله إن الله قدير بما تعملون وعدم الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم